السلام عليكم ورحمة الله مغادرة حدث مقباح الجهاز عندي مفاجئ أغلق الجهاز ثم أعيد أعيد تجريدها ف... فقلنا فقلنا في فوائد ضمير الفصل الفائده الاولى التوكيد لضمير الفصل الذي يقع بين مبتدأ وخبر إذا كان معرفتين ثلاث ثوات الفائدة الأولى التوكيد إن قولك زيد هو أخوك أوكده أوكد أوكد من قولك زيد أخوك فضمير الفصل هو هو ضمير المذكر فصل بين المبتدا زيد وخبره أخوك هذا الفصل هذا الفصل أفاد التوكيد أي توكيد أخوتي هذا الأخ بزيت لما الفائدة الثانية الحصر هو اختصاص ما قبله بما بعده فإن قولة المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد المجتهد اختصاص المجتهد بالنجاح فضمير الفصل هو اتى بين المبتدا المجتهد وخبره الناجح فدل على ان النجاح قد اختصص بالاجتهاد. يعني أفاد اختفاء المجتهد بالاشبه النجاح. الفائدة الثالثة الفصل أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا. إن قولك زيد الفاضل، يحتمل ان تكون الفاضل صفة لزيد، والخبر منتظر يعني لم يذكر. يعني إذا قال المخاطب زيد الفاضل، انتظر السامع، انتظر السامع شيئا زائدا حتى يميز به هل الفاضل الذي تعد ناعتا لزيد. أي تابعة لزيد وهنا ما زال في انتظار الخبر أم أن الفاضل هي خبر عن زيد وهنا تمت الجملة ولا يحتاج السامع إلى مزيد بيان فبعدم ذكر ضمير الفصل هذا يكون الأمر محتملا عند السامع من أن تكون الفاضل صفة لزيد او ان تكون خبرا عنه فلما اتى بضمير الفصل هو زيد هو الفاضل حدث اتميذ وعرف ان الفاضل هنا خبر ليست نعة لزيد لان ضمير الفصل لا يأتي الا بين المبتدأ وخبره إذا كان معرفتين وزيد هنا معرفة والفاضل معرف الالف واللاف والمبتدا والخبر قد يصدقهما ناسخ نحو كان وأخواتها وكان وأخواتها تسمى بالنواسخ هي ترفع الاسم وتنصب الخبر وكذا إن وأخواتها ننتقل إلى المضحة الأخير في هذا المتن، وبه نختتم هذا المتن، إن شاء الله تعالى. فالمضحة الأخير بعنوان للتفاء. قال المصنف رحمه الله تعالى الالتفات تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر وله صور منها الالتفات من الغيبة إلى الخطاب فقوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله إياك فنقول أن كما عرفه المصنف هو تحويل أسلوب الكلام وأسلوب الكلام نحو الغيبة الخطاب التكلم الذي كل تسمى بأسلوب الكلام نحن من وجه إلى آخر أي من وجه من أوجه هذا الإسلوب إلى وجه آخر منه فمن الغيبة إلى الخطاب أو من الخطاب إلى الغيبة أو من الغيبة إلى التكلم أو من التكلم إلى الغيبة إلى آخره فذكر في الصورة الأولى أن من الغيبة إلى الخطاب أي تحويل سياق الكلام بعد أن كان يتكلم عن غائب صار يتكلم عن ايش عن مخاطب هنا في سوره الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الآيات هنا يتكلم فيها عن, إيش؟ عن غائب هو الله عز وجل ثم جاء في قوله إياك حول اسلوب الكلام من خطاب الغائب إلى خطاب الإيش؟ المقاطب كأنه يخاطبه سبحانه مباشرة الصورة الثانية الالتفات من الخطاب إلى الغيبة وعكس الأولى كقوله قوله تعالى حتى إذا كنتم في حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بإمجريح طيبة فبدأ الكلام بإيش بصيغة الخطاب للمخاطب حتى إذا كنتم أنه يخاطب آخر هنا الله يخاطب عباده الذين ركبوا الفلك إذا كنتم في الفلك وزارين بهم هنا حول الأسلوب من اسلوب خطاب المخاطب إلى الخطاب الغيب إلى الغيبة ويرينا به هنا الضمير يشير اليش الى رائد الصوره الثالثه الالتفات من الغيبه الى التكلم كقوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني اسرائيل وضعتنا منهم اثنى عشر نقيبا <تصفيق> <تكلم> نعم فقال هنا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل آه. آه اللي من الخطاب إلى الغيبة كقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم تحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة في قوله وجرينا بهم وأما لو كان يسير على نصق واحد قال حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بكم بريح طيبة فهنا في أول الآية بدأ بإسلوب خطاب المخاطب حتى إذا كنتم هنا يخاطبوا أبدا إذا كنتم في الفلك فكان من المنتظر أن يتم السياق باسلوب خطاب المخاطب فيقول وجرين بكم ولكنه التفت بتحويل الكرام من سياق الخطاب الى سياق الغيرة، فقال بهم ومن هنا للغائب ومن للغائب. الصورة الصورة الثالثة. الالتفاة من الغيبة الى التكلم كقوله تعالى ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وضعثنا منه 12 نقيبا حول الكلام من الغيبة الى التكلم في قوله وضعثنا في أول الآية قال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل هنا أسلوب الكلام الغيبة ولقد أخذ الله نساقه بني إسرائيل فكان من المنتظر أن يقول وبعث وبعث منهم مثل عشر نقيبة ولكنه ملتفته نعم بتحويل سياق الكلام من الغيب إلى التكلم الضمير هم في قول وضعثنا منهم وضمير المتكلم واضرة <تصفيق> ضمير نا في بعث هي التي حولت السياق من الغيب الى التكلم فنا في بعثنا ضمير تكلم آه ضمير جمع للمتكلم نبرأ عن الالتفات من التكلم من الغيبة، كقوله تعالى: إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك عنحر. هنا في قوله إن أعطيناك، ثوب التكلم فالمتكلم هنا والله عز وجل فكان منتظر أن يقول لو كان السياق واحدا إن أعطيناك الكوسر فصلي لنا، لكنه استعاض عن هذا بقوله فصلي لربك. بالضمير الغيبة حاول الكلام من التكلم الى الغيبة بقوله لربك ولهذا الالتفات فوائد منها اولا حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الاسلوب فعليه. ثانيا حمله على التفكير في المعنى لأن تغيرنا، تغير وجهنا وجه الاسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب، مما يجعل القارئ القارئ يتدبر معنى الآية. من دفع السآمة والملل عنه لأن بقاء الاسلوب على ودن واحد يؤدي إليش إلى الملل غالبا ثم قال هذه فوائد عامة للالتفاة في شرق نعم الفائدة الاولى للتفات هو ان تحمل المخاطب على ان ينتبه لكلامك لما يحدث لما يشعر انه حدث تغير في الاسلوب هذا قد يجعله يعني يكون عنده الفضول لمعرفة سبب, سبب هذا التغير من الغيبة إلى التكلم او من التكلم إلى الخطاب الأخري الفائده الثانيه ان يحمل القارئ بالتالي القران على تفكير جيد وعلى تدبر لكتاب الله عز وجل نحن وثالثا أن يدفع السآلة والملل من عن نفسه ومن أمثلة هذا أيضا قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله هو والسؤال والمطروح هنا لماذا لم يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لم يخاطب لم عز وجل رسوله صلى câu đi câu đi نعم ففي اللي عبس تولى أن جاءه الأعمى فيقال نعم من عبس ولما عبس ولما عبس نقول هنا الضمير المستتر يعبث أي عبث هو وتولى هو فهنا الضمير مستتر وجوبا وبذا رأيه يعود, يعود على رئيس يعود على اللفظ الأول في الآية عبس يعود عليه على النبي صلى الله عليه وسلم فأنه هو المخاطب بهذا من الله عز وجل أن جاءه الأعمى ما زال ربنا سبحانه يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم باسلوب آه آه نعم ضمير باسلوب التكلم اه تحول الى اسلوب نعم فكان يخاطبه هنا باسلوب الغيبة عبث وتولى انجاء ثم تحول إلى أسلوب الخطاب في قوله ما يدريك لعله يزبطك لأن أسلوب الخطاب في عبسة لا يقي يعني لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لو عبست وتوليت كان فيه شيء شيء من الحق بمقام النبوة فعرف هنا فائدة الالتفات من الغيبة إلى إلى الخطاب والأمثلة في في الله في كتاب العزل في هذا المبحث ويعني بهذا القبر كفاية وبهذا نكون انتهينا من شرح من شرح هذا المتن وصول في التفسير نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به وأن يجعل شرحنا هذا خالصا بوجهه الكريم وأن يجعله سبحانه قجة لنا لا علينا ولا بأس أن نستقبل شيئا من الأسئلة قبل أن يعني ننهي الدفس إن هناك أسئلة ونبده إن شاء الله الدرس القادم يوم السبت في تسهير التفقه في الدين في تلخيص الشرح الممتع بعد سلوة المغرب بتوقيت القهر حوالي السادسة والنصف بتوقيت مكة سوف يكون إن شاء الله سوف يهداع من مسجد الهدى لمنطقة المعادي. يعني سوف نلقى الدرس في مسجد الهدى لمنطقة حضائق المعادي. نعم. طيب نجيب عن الأسئلة ان شاء الله. <تصفيق> جزاك الله خيرا أبا مقبل من ألمانيا مبارك الله في إخواننا في ألمانيا نسأل أن يكونوا بخير يقول السائل في الحديث رحم الله مرأة الله امرئا صلى قبل العصر اربعا هل تصل الأربعة الأربعة ركعات مع بعض متصلة أم نثنى مثنى وكذلك الأربعة قبل الظهر نقول الأمر فيه الاختيار من أراد أن يصليها متصلة له ذلك ولكن الأصل أن يصليها مثنى نثنى هو الأفضل تقول السائل هل تعيد الخائن صلاة الوتر إذا لم تصلها وجاء الحيد لها أن تعيدها نعم ولكن أن تعيدها شفعا لا وترا يعني إن كانت تصلي الوترة ركعة واحدة ففي الأعادة تصلي ركعتين وإن كانت تصلي ثلاث ركعات ففي الأعادة تصلي أربعا وهكذا نعم يقول السائل هل إذا استخرت أن أذهب إلى مكان ما ثم بعد قروجنا من البيت بقليل حدث لنا حادث بسيط والحمد لله عدنا من البيت ولم نذهب فلماذا نصرف عن هذا الأمر ان تصرفنا يعد من الطيارة نقول إذا كنت استخرت ثم حدث هذا الحادث الذي عطلك مما قد يعسر عليك اتمام الذهاب الى هذا الامر فلعله يكون من باب التمبيه نعم الى عدم وجود الخير في هذا الامر اذا تعثر اذا تعثر والله تعالى طيب. سؤال من تونس، والبرك الله فيكم شيخنا وفيكم بارك. هل يجوز لي أنا توسطت للزواج لأخت من بلد مسلم برجل يعيش في بلد كفر علما أنه سلفي ومنهج؟ والله لا أفضله هذا، لا أفضل للأخت المسلم أن تنتقل إلى بلاد الكفر لأن الأصل في هذا الأخ السلفي أن يترك بلاد الكفر وأن ينتقل إلى بلاد الإسلام. لا يجوز الإقامة. لا تجوز الإقامة في بلاد الكفر إلا todos خ Pomis الأصل هو الهجرة الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام آه. وما زالت الهجرة قائمة إلى أن تقوم الساعة الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام قائمة إلى أن تقوم الساعة آه. كما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة لما كانت مكة ديار كفر ثم لما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم صارت بلاد إسلام ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة بعد فتحها لأنها صارت بلاد إسلام فلا يهاجر منها ولا يفهم من هذا الحديث أن الهجرة انتهت بفتح مكة لا المقصود لا هجرة اي من مكة لان مكة فتحت وصارت بلاد اسلام فلا هجرة منها بعد فتحها لما يهاجر اليها اما الهجرة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام هي قائمة الي الى قيام أن فالذي انتخبه الاختة ان يعني تتخير رجلا مسلما ثلاثيا يعيش في بلاد الإسلام، وكلما قلت المعاصي في بلد وكلما يعني زاد فيه أهل الإسلام وكانت السنة هي الأعلى وكان العلم الشرعي والعلماء هم الأكثر كان كانت الأقامة بأولى بلا شك. طيب. نعم يقول السائل. أما أحد الإخوة بالمصليين في صلاه المغرب ولكنه نوى صلاه العصر فأصر في الفاتحة ولكنه نوى صلاة العصر فأصر في الفاتحة حتى ذكره أحد الحاضرين فقرا الفاتحه جهرا وغير نيته اثناء الصلاة من العصر إلى المغرب هل يجوز للإمام تغيير النية أثناء الصلاة وماذا عليه نقول إن كان هذا التغيير طرأ بسبب النسيان فكما قال سبحانه ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إبصرا كما حملت على الذين مقبلنا في آخر الآية فقال الله سبحانه أجب فعاف الله سبحانه عن إيش عن, عن النسيان فإذا كان فعل هذا ناسيا فنرجو أن يكون لا شيء عليه ولكن الذي يتعمد تغيير النية في الصلاة دون نسيان فالظاهر أن الصلاة تبطل بهذا التغيير نعم الله تعالى أعلم نعم يقول السائل السلام عليكم شكرا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما حكم التخلف عن صلة الجماعة في المسجد من أجل حضور مجلس علم وتأديتها جماعة مع بعض إخوته في البيت الأصل أن تصل الجماعة في المسجد هذا هو الأصل و يعني إن خشى ثوات مجلس المهام، ولا ولم يكن هذا الأمر ولم يكن هذا الأمر متكررا بل كان يعني عادرا ليس متكر ليس متكرراً، فصلى جماعة مع إخوانه في مكان ما ليس المسجد. فلا بأس إن كان يعني الأمر هام طرأ عليهم نحو مجلس المهام خافوا ثواته ولا يمكن إدراكه ولكن هذا يكون عابرا ليس متكررا فلا بأس الله تعالى أعلم كيف آه يسأل عن حديث حقت حديث أشرف المجالس ما استقبلتم بالقبلة الذي يحضرني الآن إنه حديث حسن شواهده آه والله تعالى أعلم بارك الله فيكم فيكم بارك كيف الجمع بين حديث أمرت وقاتل الناس صحيحين وبين آية لا إكراها في الدين الجمع كالتالي حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الذكاء ويؤتوا الذكاء فإن فعلوا ذلك الآخر الحديث حسابهم على الله هذا وهذا يخاطب به امام المسلمين الممكن نحو ابي بكر رضي الله عنه لما قاتل المتدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قاتل الممتنعين عن دفع الذكاء ونحو عمر وعثمان وعلي رضي الله عنه أجمعين لما أرسلوا الجيوش لفتح الأمصار ومقاتلة الكفار من الفرس ومن الروم ومن الأعاجم حتى يشهدوا أن لا إله إلى الله حتى يدخلوا في الإسلام والقصد من المقاتلة هنا هو أن يخلى أن يخلى بين الناس وبين اختيار الإسلام دون إكراه من أحد وأن تقع الأرض تحت حكم الإسلام فإذا تم هذا بأن فتح المصر وصارت البلد تحت حكم المسلمين يأتي تطبيق الآية, الآية لا إكراها في الدين أي هنا تم التخلية بين أهل هذا المصر وبين الدخول في الإسلام فإن أرادوا الدخول في الإسلام فهذا هو المطلوب وإن أبوا إلا أن يبقوا على دينهم الباطل نحو النصرانية يعني على ملتهم الكافرة نحو النصرانية او اليهودية فلهم هذا على أن يلتزموا بشروط المسلمين ومنها دفع الجزية هنا يقال لا اكره في جنا لا يكره هؤلاء على الدخول في الاسلام وانما المقاتلة هنا تكون للتخلية بينهم وبين اختيار الاسلام فان ابوا بعد ذلك ان يدخلوا في الاسلام فلهم هذا لكن على ان يقعوا او على ان يكونوا تحت حكم المسلمين وأن يدفع الجزية، وان لا يقاتلوا المسلمين، لا يكون أن لا يكونوا من المحاربين. نعم. ما السبيل لتحصين المرء نفسه من التحزب والتفريق بينه وبين العمل الجماعي؟ هو وأن تتحزب لفئة معينة تحت شعار محدث وتكون مقيدا بأوامر هذا الحزب. وتكون تحت امرت امير هذا الحزب لا تستطيع ان تخرج عن عن حزبه ولا عن امرته حتى ولو خالف الكتاب والسم فلا يجوز لمجموعة من الناس ان ينفصلوا عن بقية البقية المسلمين بمسمى معين ها؟ وان يكون لهم امير معين بخلاف ولي امر المسلمين الممكن الذي له التمكين في المعروف وإن كان جائرا وإن كان ظالما واما العمل الجماعي الذي التعاون على البر والتقوى يختلف نحو تعاون طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل على طلب العلم وعلى عقد مجالس العلم وعلى الدعوة إلى الله على بصيرة وعلى فعل الخيرات والنهي على المنكرات إلى آخرين هذا كله من التعاون على البر والتقوى ولا يدخل في باب التحذب بحال من الأحوال نعم والله تعالى أعلم يقول السائل <تصفيق> فأذن النبي صلى الله عليه وسلم رباه أن يستغسر الأمي فلم يأذن له واستأذنه أن يزور قبره فأذن له هل هذا الحديث الصحيح؟ نعم الحديث الصحيح نعم دفاعي مسلم نعم يقول هل أم النبي صلى الله عليه وسلم أدركت دعثته لا لم تدرك الدعثة بل ماتت والرسول صلى الله عليه وسلم ما زال صديا لم يبعث إليه ولم يرسل, يرسل إليه بعد طيب. <تصفيق> نعم يقول السائل شيخنا ممكن المنطيخ للأخوات <تصفيق> التي ينشغلنا نعم التي ينشغلنا بالأمور التافهة هذه تدرر سؤال الفلاني وهذه, وهذه مشهر وهذا مشهر الفلاني وهذا وط... مشرف المنتدى الفلاني ويتنقلنا أخبار الأخوات الدنيوية التي ليست في نفها بارك الله فيكم وفيدنا وفيدنا, وفيدنا أحنا نذكر هؤلاء الأخوات بقوله صلى الله عليه ورحمة الصحيحين من كان يؤمن بالله واليوم الأخفى ليكل خيرا أو ليصمت وجاء في الحديث الآخر الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد الحسن من صمت نجا آه. وكذلك آه نذكرهم نذكرهن بقوله تعالى تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا للمتقين فالتي أبحثنا عن الإشراف في المنتدى فلاني أو عن أنها تكون لها الصدار أو التصدر لتدريس هذا أو ذات يخشى أن تكون من الآية يبحثنا عن العلو في الدنيا وهذا ينافي طلب الآخرة نعم وأن ننفعهن أن الله عز وجل وأن يحرصنا على ما ينفعهن في دينهم ودنياهم وأن لا يضيعنا الوقت إن العمر هو رأس مال الإنسان آه. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم الحديث ابن عباس رضي الله عنهما نعمتان مغبون فيما كثير من الناس الصحة والفراغ آه. فليحضرنا أن يكون من اللات غبننا بطبيع أوقاتهن فيما لا نفع فيه عليهن أن يتقين الله عز وجل في, في أوقاتهن آه. Uh uh. uh, uh. يقول السائل هل ثبت عن بعض أهل العلم الرجح الرجحه في بعض مسائل في التوحيد والشريع الإسلامية غير غير ما رجحه الأئمة الأربعة سواء بالإجماع أو وجه مختلف يعني قول غير أقوالهم. أه اقول هذه المساله تحتاج الى استقراء ان واسع اقوال الائمه ولكن على حد يعني ما اذكر الان فان اقرب الائمه إلى السنة في مسائل التوحيد والشرائع والإمام أحمد المحمد رحمه الله تعالى ثم مالك والشافعي ويأتي أبو حنيفة في المرتبة الأخيرة إن أبو حنيفة أورف عنه المخالفة في مسائلة الإيمان حيث كان يرى أن العمل ليس من الإيمان إنما هو ثمر من ثمرات الإيمان ولذلك سمي الأحناف بمرجئه الفقهاء هنا وقعت مخالفة من أبي حنيفة ومن تابعه من أطحابه على إيش في هذه المسألة في مسألة الإيمان وهي من إيش من أصول العقائد ولكن الذي يظهر والله من يصعب أن يجتمع الإيمان الأربعة خاصة الثلاثة أحمد ومالك والشافعي على مسألة يكون الراجح خلافها فيما يتعلق يعني بأصول العقائد أو التوحيد أو بالشريعة يعني يفهم ولكن في الأحكام العملية قد يحدث فيما يتعلق ببعض أحكام الصناعة أو النكاح الطلاق قد يحدث أن يتفق الأمة الأربعة على قول يكون الراجح خلاصه كما في طلاق الثلاث او كما في الطلاق او كما في اليمين بالطلاق تشيخ الإسلام رحمة الله رجع عدة مسائل فقهية عملية على خلاف قول العلم الأربعة آه. هذا وارد هذا وارد بالنسبة للمسائل العملية الفقهية المتعلقة بيش بثق الإعبادات او بثق المعاملات وهذا يبين لنا أن اتفاق الأمة الأربعة ليس معصوما كما يعتقد البعض هذا خطأ هذا اعتقاد خاطئ لقد يجتمع الأمة الأربعة على خطأ وهذا بخلاف اتفاق الخلفاء الأربعة الخلفاء الراشدين البعض من أهل لم يعتبر اتفاق الخلفاء الأربعة إجماعا يتمر إحدى صور الإجماع آه. لكن هذا لا يقص عليه اتفاق الأمة الأربعة آه. فليس الإسلام مبنيا على مذاهب الأمة الأربعة فقط آه. ولكن الله قدر لهذه المذاهم لهؤلاء الأمة أن ينتشر علمهم في الآفاق وفي الأمصار وأن يكون لهم تلهمذا يحملون علمهم بعدهم ويصنفون فيه وإيش ويُرتبونهم ويفرعون عليه المساء يفرعون على أصول كل إمام المسائل التي تستجب في كل زمان ولكن لا يعني هذا أن اجتماعهم يعد إجماعاً أو يعد معصوماً هذا ليس بالصواب والله تعالى أعلم طيب، عليك أن انتهت هنا. أممم، بمشي على هنا اخرى ها. طيب، هذا السؤال هذا ما بقى؟ أحسبها على الخير متزوجة من أخ ملتزم وهي منذ خمس سنوات تتحمل الضرب من زوجها والشتم الضرب على الوجه والدعاء عليها من غير سبب ومنها أسباب لا تحتاج أو لا يعني لا تصل إلى حد الضرب. وعندما تنتصه يقولها أنتي تنتصحيني الآن. هي في بيت أهلها تريد ألف الفراق. فما نصيحتكم لها؟ تريد نصيحة له؟ أرجوك آه آه. اللهم آه آه آه الله المستعان عارك الله رجل طبعا لا يحل للرجل أن يضرب زوجه على وجهها أولا لأن الضرب على الوجه محرم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله حديث معاوية ابن حيدة لا تضرب الوجه ولا تقضح يعني لا تقول لا, تقول لا قضحك الله ولا تضرب وجهها ولكن الله سبحانه شارع للزوج عند تأديب زوجته إذا هي أعطته في المعروف أو خالفت أمره أن يعظها ويهجرها وأن يهجرها وأن يضربها ضربا غير مبرح على أن يجتنب الوجه كما في آية سورة النساء والتي تخافون نشوذهن فاعبوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن في الأطعنكم فلا تبهوا عليهن سبيلا جاء التقييد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فضربوهن ضربا غير مبرح نعم ف... فعلى هذا الأخ أن يتقي الله عز وجل وأن يذكر قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حق النساء إنهن عوان عندكم ف... إنكم أخذ سموهن بكلمة من الله أحللتم فروجهن بكلمة من الله فشبذها الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة بالأسير لأنها أسيرة عند زوجها لأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تفعل شيئا إلا بأمره خاصة في أمور نفسها في أمور بيتها فصارت كأنها كالأثيرة فلذلك على الزوج أن يطقي الله عز وجل فيها بأن يخفن معاشرتها لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فلا يبغي عليها ولا يعني يتجبر عليها بغير حق ولا يسبها ولا يضربها بغير سبب لعن له أن يضرب ولكن هذا الضرب يقيد بعده أمور منها أن يكون غير مبرح يعني ان لا يكسر عظما ولا أن يفق دما ثانيا أن يجتنب الوجه في الضرب ثالثا أن يكون لسبب مبيح هذا الضرب <تصفيق> يعني أن تفعل شيئاً أو أن تخالف أمره مخالفة تستحق عليها هذا لا يكون في كل مخالفة يضرب أو بسبب أو بدون سبب يضرب لا هذا ليس من هدي ولا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم فما ضرب بيدهم رأة قط الرسول صلى الله عليه وسلم آه. وقد نهى عن الضرب في أول الأمر ثم لما بلغه أن النساء قد ذئرن على أجواجهن أباح الضرب أو أذن فيه مرة أخرى الضرب هنا يكون بقدر ولعل ولا يكون دائما يعني إذا أتت المرأة المرأة بشيء عظيم ووجد الزوج أن لا تنطلح إلا بهذا فلا أن يضرب أن الله أعطاه هذا الحق ولكن كما ذكرت بالقيود المذكورة وهناك من النساء ما لا تنطلح إلا بالموعظة فقط إذا وعظتها تذكرت مباشرة إذا ضربت قد تزداد عنادا وهناك العكس من لا لا تنتفع بالموعبة بل إذا ضربت استقامت وهناك من يصبح مع الهجر يكون الهجر أنفع وأنجع في علاجها من الموعبة ومن الهجر فهذا يحتاج إلى فق <تصفيق> من الزوج بواقع امرأته وكذلك بما يصلح في تأديبها عند النشود والنشود معناه الارتفاع عن طاعة الزوج ويتعلق اصالة بامر الفراش يعني ان تأبى المرأة ان تطيع زوجها في الفراش ولكن هذا يدخل فيه ايضا الارتفاع عن طاعته في اي معروف ان تتكبر على التزام امره في المعروف أن تفتعل عليه شوز من نشهزة أي ارتفع كما في قولي إذا قيل لكم انشوذوا فانشوذوا يا أيها الذين إذا قيل لكم تفتحوا لنجال فافتحوا يفتح لكم الذين الذين النشوذ هناك بمعنى الارتفاع هذه نصيحتي للزوج وأما بالنسبة للزوجة فإن كان الأمر بلغ هذا الحد من هذا الزوج الذي يظهر والله يحل لها أن تطلب الطلاق إلا أن يعني كان عندها القدرة على أن تصبر وتحتسب مع محاولة إصلاح الزوج إذا كان هناك دابرة إصلاح منه أو إذا كان يفعل هذا يعني لشدة غضب تغلب عليه أحيانا ثم يعود إلى رجده بعد ذلك فبلا شك يكون صبرها هو الأعلى مقاما لها ولها الأجر أن الله عز وجل صبرها فالأصل في المرأة تصبر على زوجها بلا شك إذا ساء خلقه إذا يعني انحرف عن الصراط المستقيم أحياناً وقع في معصية وقع في بدعة أن تصبر وأن أن أن, أن تنصح له وأن لا تستعجل في طلب الطلاق منه ولكن إذا بلغت إلى حد لا تتحمل فيه الصبر أو لا يعني رجاء من إصلاحه لأن يكون أبدا عدم الـ الـ الإجابة لنصح الموصحين فهنا نعم لها أن تطلب الطلاق ونسأل الله أن يصلح لها حال زوجها وأن يرده إلى الحق يرد جمينا وأن يتوب عليه من هذا الظلم والتعدي على زوجه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهر أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتولد طيب هناك أخ يقول لدي لديه سؤال عاجل يعني نختم بي على سؤال إن شاء الله تعالى يكون آخر سؤال إن شاء الله وليتفضل بإرسالي نعم الأخ السائل يتفضل بإرسال سؤالي I هذه سائلة تقول يا شيخ أنا كنت من العوام وتعرفت على شخص ثلفي وتغيرت بفضل الله لما ملتزمت ولكن هذا الشخص بعد مرور ثلاث سنوات من خبتي تغير جدا لما أطبع يخالط العوام وتغير كثيرا من جانب العلمي لما نتحطكم هذا الشاب والله نصيحتنا له أن يعني أن يلزم الخير الذي كان عليه في أول امره وأن يسأل ربه الثبات يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ف هذه أن يعني قم له، لكن الذي ذي من السؤال أن خبة فقط يعني ليس عقدا لم يتم العقد طبعا الخبأ لا حدود الخبة لا تبيح للرجل أن يخلو بالمرأة ولا أن يراها بدون هجاء ولا أن يختلط يعني يختلط بها إلا في حدود الحاجة ولا ضرورة وعلى أن تكون ملتزمة بالحجاب الكامل. طيب يعني لا يجل لا يجل لا يجوز لا لا يجوز لك أن تخطالي بهذا الرجل حتى وإن كان صالحاً. يعني لا تجلسي إلا في وجود محرم ويكون هذا للحاجة او ضرورة على أن تلتزم بالحجاب الكامل. ولا ننصح أبداً بطول مدة الخببة. أنه يكون عرضة لسنتنا. طيب الشاهد يعني، مبرك الله فيكم، أن هذا الأخ يعني ينفع من قبل إخوانه بال ب ب ب ترك مخالطة الأعوام مما قد يقتص وقد يعني يصرفه عن الطاعة، وعليه أن يخالط أن يخالط إخوانه الصالحين من طلبة العلم ومن أهل السنة وأهل الخير وأن يحرص على مجالس العلم وأن يحرص على على الصلاة في المسجد صلاة الجماعة وعلى طرك مجالس اللغوة له التي تضيف إيمانه آه. فإن لم إن يعني لم يتقن فانفخك أن تتركي وأن يعني تأخذي من هو أصلح منه مما يعينك على أمر دينك وأن لك أن تطلبي من زوجتي صديق الله أن ينصحهم لا بأس أن توصل إلى زوجتي أن ينصحهم هذا من التعاون على الخير وعلى البر والتقوى نعم والله تعالى أعلى وأعلم ونكتسب هذا ويكون موعدنا إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم السادسة والنصف بتوقيت مكة مع درسنا في تلخيص الشرح الممتع والذي سميناه بتسهيل التفقه في الدين مع تبيان اختيارات الإمام ابن سيمين رحمه الله تعالى من خلال تلخيص وترتيب وترتيب مسائل الشرح الممتع ثم يليه درسنا في شرح القواعد الفقير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. بسل الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم